الله يدي بالخير ونبقى على السنة. على السنة نزرع دروب الخير ونفوز بالجنة, نفوز بالجنة. الله يدي بالخير نبقى على السنة نبقى على السنة نزرع دروب الخير يغدق علينا الجود بالفضل والبناء رضوان رب الكون ما لي غنى عنا دون رب الجود يروي ظم المحروم روي ظم المحروم ايش عنا الموعود ويناصر المظلوم لا صرت المهموم بالكون مليغنا, على مليغنا على الله عنا الله يدي بالخير نبقى على السنة نبقى على السنة نسرع درو بالخير يغدق علينا الجود بالفضل والمنان رضوان رب الكون ما لي غنى عنا من كثر ما اخطيتك وانا مشتاقك وانا مشتاق مش اشكي دروب الويل قلبي بعد ما طاق دمعي على خدي وبخاطر الاشواك ملتجاي اليوم بالرحمة والاشفاق الله يدي بالخير نبقى على السنة نبقى على السنة إزرع دروب الخير ونفوز بالجنة يغدق علينا الجود بالفضل والمنة رب الكون ملِقِنا عنا يباري الأكوان اسمك عظيم الشان اسمك عظيم الشان من خاطري أدعيك ترفع بين الأحزان يباري الأكوان اسمك عظيم الشان من خاطري أدعيك ترفع بين الأحزان الله بين الأحزان يدي يبقى على السنه سائروا بالخير والفوز بالجنة يغدق علينا الجود بالفضل والمنه رضوان رب الكون ما لي غنى عنا الله يديم الخير كعلا السنه كعلا السنه زراعه الدروب بالخير والفوز بالجنه قدمت لكم هذه الانشوده من موقع شبكة ملامح